وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق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 حق مِنْ عِلْتِنا قالوا قالوا قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال